والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفت قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برفنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين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 إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله الآخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون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 ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون